ونعوذ بالله شروري انفسنا وشر اي اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل يضل فلا هادي و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله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 وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يطع الله ورسوله فقد افاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محتسباتها وكل محتسبة بدعه وكل بدعه في ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فيعود درسنا اخوه الاسلامي هذه الجمعه مع التنبيه انه في الجمعه في الخادمه كما هو معلوم ان درسنا يتوقف لمده اسبوع واحد على السنه التي نحن عليها ابدا الا وهي سنه الاجازه الشهريه الذي ما تستغرق الا يوما واحدا او يومين وابداه بحق الادب لان الادب وعاء العقل كما تسمعون مني فائحه وكنا في ذكر هذه القاعره الزهريه قاعده الجرح والتعديب شرحا لما قاله الدكتور بكر بن عبد الله بن ابي زيد رحمه الله تعالى عليه الذي يقول وهذا ما كان يدعك هابط ان نقال إلا نقضي الرجال هنا بقي لان اشير الى لفتة رائعة قاموا الرجال وما قال العلماء ويحكم التفريق امانك لاتجد عندك فرقا بين العبارتين اتمنى يفتح عنده الفوق بين العبارتين يا طالب العلم عده ظالما والاقل في اللغة ماذا عاد عدم استرابع. كما يقولون يبقى اذا هناك فرق بين قول العلماء وهناك قول وقوله الرجال واضح قلت وهذا ما يدل عليه قول العلماء في قول رجال دون العلماء في معنى حسن كانه في ذلك يعطي للعلماء طريقه لا شارئهم فيها غرم بنا السكوت عنهم للسكوت عن اخطائهم من السكوت عنهم للسكوت عن اخطائهم وكل بني آدم خطاء وحقيقه العالم كما قال ابن تيميه الذين يدل او الذي يدل على فضيله العلماء مشتهرا من علمهم عند الناس وما ظهر من اثار كلامهم وكتبهم بما كل ما اشتهر علمه وظهر اثار او ظهرت اثار علمه في الناس وكلامه بمعنى ان كلامه صار يتردد على ماذا الا ال الناس يذينون به رببر ويعبدهم لربه بهذا الكلام وانتشار كتبه التي عمر بها ما النفع فاذا هذا ما يضع الرجال في مصاف من أهل العلم وهذا من يحكم الصحوتاء عندي لا عن أخطائه وفره وتحب ان ابدا الدرس بفائده عزيزه نشفه بها معكم وقد انذرها احد اخواني انطلقت العلم الدعاء وهي فائده غاليه جدا هذه فائده من عندي امامي الحسن الفالي كان الامام رحم الله تعالى يملك كتابا وهو الجمهرة لابن دريد فاعوله المال والحاجه يوما من الايام فضاعها للشريف المطفى مع نسخه الجمهرة للشريف المطفى وانت تسقي ماذا لو باع رجل كتبه فاقبل ينشر الكتاب وهو يوزعه وداعى الشكله لدنجها وداعى الابط لولده فقال اليت بها عشرين حولا وبعثها لقد طال شوقي بعدها بحنين وما كان ظني انني سادعها ولو خلدتني في السجون ديوني فلولا النساء وافتقار وطبيه صغار فلولا النساء وافتقار وطبيه صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم لم املك ثوابق عبرتي فقلت ولم أملك ثوابق عبرتي مقاره مكوي الفؤاد حديدي وقد تخرج الحاجات يا ام مالك قرائن من رب بهن غنيت انست بها 20 حولا وبيع لقد قال شوقي بعدها بحنين وما كان ظني ان نساديهم ولو خلدتني في سجون ديوني فلولا نساء وافتقار وصبيه صغار عليه تستهل شعوني فقلت ولو لم املك ثوابق عبرتي مقال قال تبوي الفؤاد حديد فقد تخرج الحاجات يا أم مالك ترائم من رب بها ثني هذا هو دعوة في كتابه لجماعاته الغاليه فلما سمع الشريف المتضى هذا منه اشفق علي لفراغ كتابه فرده عليه ورد معه 60 درهما او دينارا منه وفي ذلك العبره اريت الى العلم نفقه فاياك ان تظن عليه نفقه فالعلم لا يوفيك كله حتى صوتيه ماذا لك واضح طب والثانيه انظر يا مواطئ اهل العلم اهل العلم بعضهم ببعض انظر الى هذه الكلمات الحره التي فيها شوق لماذا للكتاب وكانه يودع ولده وانظر الى قوله اليست بيعشيناك اليست بها, بها. اذا وجد في العذب انسه ولذه فمتى نجد هذا في طلب العذب كما كان الدمشقي يقول سهر لتنقيح العدوم الجزري من وطن غانية وطيب عناق بعد ان سمعت هذا تعال نعود الى مسالكنا واضح فريد قال الشيخ الرجان نقل العلماء لا قال العلماء وفي درس اليوم خاتمه لقاعده الجرح والتعديل الذهبيه التي طبقت معنا في 3.10 م اصلا مؤصله فناخذه هذه القاسمه عنوان ما الكلمات الذهبيه يقول العالم ابو الرحمن المعلمي اليماني وقد كان اكابر المحدثين وخاص كان اكابر المحتفين واجلهم من يتكلم في الروا ما يتكلم في الروا فلا يعول عليه بلا يثق به الله تعليق قلت عليه فلا يقبل فيقبل يرح الجارح مطلقا ولو كان اكابر اهل العلم وهذا يرجع الى اصل قوي كل من يقذ من قوله ويرد عليه وهم اكابر على كل حال يقول عي بن مدين ابن عين ابن نعيم عفان صدخان ابن نعيم عفان صدوخان ولا اقبل كلامهما في الرجال هؤلاء لا يدعون احدا الا وقعوا فيه هؤلاء لا يدعون احدا الا وقعوا فيه قلت تعريف قلت فهما قدقان امامان على كل حال لم تحتجر ثمهما في العلم حتى كم ان كان ابن مزيري لا يرى لهما ما بجرحه قيل لنا من واحد الى يقول اليوم اننا ملزمين بجرح الشيخ رضي هل يكون ذلك قد في وهل في العلم ان تام وهل في العلم تخليب وهل في العلم حجه وهل في في الجرح والتعديل ايه الله العظمى الذي هو النابل المعصوم عن قلت عاقبة في ان امام المعصوم ليه قلت ثاني الان وانظر عقبه الافراط في الجرح أن يجرح أن يجرح ما لا يجرح وما لا يجرح وان يردع الجاش جرحه سيكرهح هو ذاته وعلى الباغي تدور الدوائر والعبره في ذلك حداد المدينه النبويه ما ينبغي أن يكون الجرح ماذا زيدانا للرجس وطلب المدل بالشهم ابن باش والشيخ ابن عسيري والشيخ الانباري فلم يقل الجرح عندهم ماذا زيدانا يجلسنا لجرح الناس والكلام الاخطاء بينما يوم سيد كتابا العوار عمرو ايقاف فيه جرح 62 رجل في ورقه ونسخ الورقتين يعني رد يسقط 160 رجلا في وقتين نسيت قلت وفي ذلك عبره الا يكون الجرح شاملا ولا ديدانا وان هذه كانت شغله الشيخ ابن بار او كانت ديدان العلامه ابن حسين او كان عمل علمه في الالباني ومن الناس يعني بعد اقول لك ثلاثه من الناس ومن تمسك برشده افلح وهذه وسطيه غاليه طارقها اقوام من الجهتين طائفا يقرحون وطائفا يجمعون ويميعون وصاحب الحق لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فهو يقرح ما اقتضت الضروره جبحه ما وجب البيان وهو في هذا وثاب ينظر إلى المصلحه ولا خالهم يقولون في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني بعد هذا ان قضاتهم موائد هم يرددون سلفيتنا اشد من سلفيت ما بقي هؤلاء ويقول العلامه في السخاوي رحمه الله في ابي شامه في ابي شامه فار كثير وقعته في العلماء فصلها كثير وقعته في العلماء تخاوي في ابي شج كثير وقعته في العلماء وصلها واكاذ الناس واكاذ الناس والطعن عليه والتنقص ذره وذكر المساويه وذكر المساويه وكونه عند نفسه عظيما يبقى ايه اللي جره الى هذا كونه عند نفسه ما بقى عظيما فصار ساقطا من اعلى كثير من الناس الله فصار ساقطا من اعلى كثير من الناس انتهى كلامي قلت تعليق انظر فهذا اثر سلوكي من اثار الجرح او من اثار الافراط جرح طالما كنت دندل عليه وهو ان يعلو الدار بكرشيه حتى تعظم نفسه عندما ده عند نفسه كل كبرؤافه ما بحثها افه فان كان خطا المجروح بذع او لفظه صداك عندي اهون من الخطا ما بحث الجارح وهي ذره ما بحث كذب قلت لكم مره ايما اعلم جمل المتكبر ولا السارق ولا الجاني ها ها متكبر. المتكبر ده منازع لمن بالله لكن السارق قد يترك حاجه ايوه قد يترك حاجه والجاني قد يبني ماذا لضعف ايمانه وغلبة شهوته لكن المتكبر ده ينازع من ده ينازع لا حد وجل في ربوبيتك يعني ان كانوا قد تكونوا رجلا بذعه او فيبقه فعندهم هم من الخطا ماذا ما هو اعظم لو تنبه وهو ماذا وهو الكذب لان كان بكلام هذا وجاز وجاز لك طور نفسك انا عارف كده قلت لا قد ادركني وليس ما ادركنا اني لا اشك برب وكيل اني خاطبهم رايتهم وعاينتهم كبرا في العونيه وترفعا قرنيا ترفع الواحد منه على شيوخه ويرى نفتح فوق من علمك وقد قال المتودع قديما علمت هريما فلما شد سعيد Roman والتعذيب في عصرنا الحاضر ما نعلم احد من علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر علماء الجرح والتعديل الان في المقاصف الله قد واظب تعليق ايش ما نعلم احد من علماء الجرش والتعديل في عصرنا الحاضر علماء الجرش والتعديل الآن في المقابل قلت والشيخ خاص لا تفا لا تصد تناصحه في العلم لوما راس وكبير مقدم لا تقدم عليه كثير ولا طال ما قالوا قديما العلام الفوجان الاندام الفوجان فاحنا نفوز بما قال وهم اخسرون صريح المقال ام قال ما نعلموا احد من علماء الجرح والتعديل الان في عصر فهل ترى ينفي المرجعيه العلميه ام انه لا يعترف بالشيخ ربيع مجرح معدل ام انه لا يخر او لا يرى اكثر الجرح اليوم جرحا والمقاله مفروكه للمفسر وما هي تحتاج الى عظيم المعدس فهي تنطق ببلاغه ولا تحتاج تاويلا وهي عيب ما قلت يوما من الايام وهي عين ما قلت يوما من الايام ينه ليس في زماننا الان من هو بوزن ما بحث الشيخ ابن باز الشيخ الالباني الشيخ ابن سعيد علي وشنع قال يمد ايه مرجعيه العلميه طاب الشيخ اللي زودنا يقول ايه دي هذه المقاله ارجو الا يجرح حواريه والله مستعان تقول لماذا احمد بن حنبل رحمه الله وكل رجل ثبتت عدالته وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح احد فكل رجل ثبتت علالته لم يقبل فيه تجريح احد حتى يتبين ذلك عليه حتى يتبين ذلك عليه لامر لا يحتمل غير جرحه ما تخصوا امام احمد يوسف طبعا اعيد عليك المقال لان هذا هذا كلام ذهبي وما مقالات سلفيه خالصه لا تشوبها صحيح ولا هي تختلط او تشتبه بالمقالات الخلفيه يقول الامام احمد بن حنبل كل رجل ثبت على لم يقبل فيه تجريح احد حتى يتبين ذلك عليه بامر لا يحتمل غيره جرحي قلت تعليق وفي قوله تجريح أحد أنه لا عبره لا عبره بالكاش يعني مكانة وشرفه ومفضلا وعلما لواحد من سخربيك الرحم الشغرمي الروض لكن ليست العبره بمن بالجرح العبره بماذا ان يقع الجرح ايه عليك صحيح اما شرف الجارح فهذه مساله اخرى واضح وهذا نعود به لقاعدتنا ليس في العلم تقليد صحيح ولا لا ولذا تفسير ما قال رائع بعد هذه المقاله طيب قاموا تجريح حفل عبره بالدار شرفا وفضلا وعلما ومكانا وارى يرج الى اصل قويم لا معصومه الا الرسول عليه الصلاه والسلام قوله بامر لا يحتمل غير جحشي يبقى دي الفائده الثانيه قلت يعني دفع الجرح دفع الجرح عن المجروح ما ما امته ولو تبين خطا من 99 وجه ذهب جرحه او بطل جرحه بما يحتمل الوجه الايه الوجه المئوي يعني لو واحد قال ما قلت احتمل 99% من الخطا وتحتمل واحدا من الصواب نحن على الايه صواب قلت لأن اليقين لا يسول إلا بيقين بل الجهل لا يكون الا ببرهان والكف لا يكون الا بوهان لكم فيه من الله ثيابه غالي على العيان ام ياكل في ايديه من العيان ايو اخرج العخيل في الضوع في كتاب ضعفاء ابن اله انا ابا صالح ان ارى صالح ان ابا صالح محمد ابن اسماعيل اضري الجلاوي اضري اه هذه اضافه اي شيء سمعت اليمني سمعت في اليمن بجرح عبد الرزاق ايوه في اليمن فين عبد الرزاق ايه جرح فتكرر بذلك والكم فتكرر بذلك هذا والله يذكرني بادب رجل كبير فاضل هذا الرجل ذكره اخر بتوث ذكره السوق وصفه باوصاف شنيعه والله منها ما يستوجب الحذف في الشريعه ومع ذلك لما نقل اليه ما قال الثاني بك طبك اخذ يقول هو خير مني هو خير مني بكت. يسال عن بكاء الهلال فيما قيل فيه وانما بكاؤه لماذا لما تكلم اخوه ماذا فيه وكانه اشفق عليه لماذا من مساءله الله له بما قال وفي ما قال هذا يشتمه والثاني يبكي ليه يبكي لاجر المهم فكتبنا لذلك ونسب الترحي الى احمد ابن معيش عن الخليل اللي جرحه عبد الرزاق من وترك من حديثه فطلقا حاكما هو مين ابو صالح محمد بن اسماعيل حتى ادرك ابن معين فقال له سمعت بامر اريد ان اتبينا قالا ماذا قال, قال سمعت انك واحمد تركت حديث عبد الرزاق. فقال له يا ابو صالح لو كفر عبد الرزاق ما تركنا حديث يعني لو الاستاذ عبد الرزاق ما تركنا حديثا انتهى اما تعهيق فانتبه الاول فكم يركب الناس هذه المطية فبيت المطيه وهي مطيه كذبت بالادعاء على اهل العلم ولكن ربك لن يصح والكذب ما له ماذا قدمان يمشي عليما وان حمله الكذب يوما يوشك ان يسقط به على ماذا على رقبتي والله لا يوسف عمل من الموسودين لا اله يحكم الكون بالحق اسمه الحق نعم اسمه الحق وسنته في ارض لا يصح إلا صحيح والخير لا ياتي الا والشر لا ياتي الا الشر الثانيه البيي كنت احكم كان نبي نفعه البين من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام حتى ايه حتى تصفيه له بين او الى من صفاته عليه الصلاه والسلام كما طلبها ابو صالح صافر لاجلها لان جرحناتي ليس امر الاي يعني انا اقول احيانا جرح الرجل احيانا وجهه والله يوجي كفره واليوم قد اختلط بقى في جرح بالتكفير اليومين دول كمان ايوه الثالث انظر عداله الرجل الثابته لا ينال منها جرح مجردش ولا يذهب بها يبقى في ناس خلاص اكبر, منين؟ أكبر من ايه من الجرح كل بقى ما ايه مشيت عشان كده بقول له لو ركبت عبد الرزاق ما ركنا من حديثه الحديثي رحمه الله عليه الله الكلمه الثامنه محمد ابن عبد الوهاب ليعلم الناس كم تعلق بهذا الامام ليروا انه كم بينه وبين ماذا وبين هذا الامام فيقول فاذا تحققتم الخطا بينتمه فاذا تحققتم الخطا عملتم ايه خلي بالك ده قال الخطا مش المخطئ بينتمه ولم تهدروا جميعا المحادث نعم باذن من الرجال على قاعده ما رايت منك ايه زي ما مره حصلت عن شيخ من الغي رشح انتخابات مره ما دخلش ان مجرد بس شعوره زعليه وشيخان هذا الترشح قد ينفع المسلمين في بالنا او كذا كلام ده سنه 87 و 88 ولما مسح احجم المرشح وقال وجدتم ورقه تخيريه عليها اسم محمد جميل غدي فانا اذن لكم ان ايه ان تقطعوها بارسل لي احد ورقه مش مو ده برده من ضمن عبارات الجرح الموجوده انت زفت الاسلام اشمنا الحافظ يقول فيه دي اشمنا البخاري يقول وهي ما هو برده ده مصطلح في الجرح مش كده يبقى اوهل مراتب في الجرح ايه فلان زفت وكاتبه مشكله اولي كمان ومشدد كده زفت شدد الاسلام فما بلغني الخبر قلت لا اجيده مثلا الى ما اخبر الرسول الكريم اذا امتس اليها الظاهر كلها ثم رات منك شيئا قال ما رايت منك خيرا قط او والله ما تجول رجل بعد 20 سنه على المنابر او اقصى بعد تفسيري القران الكريم في 500 محاضره بعد اتمام ارسال تنصير بعد بعد رحلات دعوية جاب فيها العالم بعد شرف بخاري بعد شرف السيره النبويه بعد بعد بعد هذا الجهال الدعوه الصوفيه والقبوريه يقال لم تتجفت الاسلام فيقول لم تهدروا جميع المحافل لاجل مساله ليش لي مساله او 100 او 100 او 200 اخطات فيها دول بالمؤنث ها ابو الله يقرح ايضا لان فين لو وقف احد هذه المقالات والله لا امن ان يجرحوا دول بالمؤنث فقال لاجل مساله او 100 او 200 اخطأت فيها فإني اتبع العصمه فإني استعيد العصمه قلت وهو هو ذاك الاصل الثابت العبره بكثره ماذا الفضائل والمحاسن والماو اذا بلغ قلتين لم يحمل الخطا دي القاعده الشرعيه ما بلغ ايه كلتين لم يحمل ليه قصد لكن القاعده النكويه ما ايت من كفاره ايه كفارا حق فليخطر بقى كل واحد بنفس ايه قاعده يكون عليه واضح قلت ففيه ايضا انه لا بد من التحقق من الخطا وبيانه للمخصص ليثبت عما ذكر ولم المبادره الى كره لان من غايات غايات العلم الشريف النصيحه لمن لائمتي المسلمين ومن وعمتي يبقى اصل في بيان الجرح ان انت في بيان الخطا إن انت هتعمل ايه بتنصح. تنصح قلت والاصل فيه النصيحه لا الفضيحه عاوز الاستقامه جاي كويس واضح طيب داخل الكلمه رقم كم تاسعه يقول اهتمام بالامام ابن تيميه رحمه الله ولازم المذهب لا يجب ان يكون مذهبا بل اكثر الناس يقولون اقوالا ولا يلتزمون لوازمها يعني ايه ابتدى عند لما قالت الصحابه ماشي ولازم المذهب لا يجب ان يكون مذهبا بل اكثر الناس يقولون اقوالا ولا يلتزمون لوازمها وخطيله فتقولوا وخطيل قديم لازم القول ليس بايه ليك بقول والمثل او التليث قول السيده عائشه له تكلم ولا تتكلم قله بحرف لازم القول ده ايه قامت يا راجل ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول غير الايه ومن قال هذا قال فالرسول انه يقول غير حق ليه ها يرد الذي ينسب النبي الى ماذا آه. الى التفاه لكن هل لازم قولها هنا معتبر قولها وليس لازم نحكي قولها واضح قول ليس لازم قولها كان تبع يا ها قلت وام ذلك قول السيده عائشه تكلم ولا تتكلم الا بحق فلم يعتبر الناس من قولها رضي الله عنه. اول الدعوه عن كذا وكذا وكذا وكذا هل هذا معناه انه يقول بان النبي عليه الصلاه والسلام يقر حراما ويسقط عن محرم لازم حول ليس بقر كما لو قال اي ان يكون انتساب الرجل الى الاسلام خاطئا هل لازم هذا القول انه هو يقول بان الرجل يجب عليه ان يؤمن بالاركان الخمسه والاركان السته ما هذا بلاك ابدا ولكن حقيقة الامر كما قال الشيخ الحلبي رحمه الله حفظ الله بعضكم يقول دائما دائما نقول رحمه الله حتى في من هو حي من علماء دهب لي كثره النقل عن سابقين تسيق مرثاني إلى قول رحمه الله في الحيين والميتين فقال الشيخ لا يقبلون خطا لا يقبلون خطا امامهم امامه او لا يقبلون خطا امامهم امامهم امامهم وإن وانقبل تخصه مثل ابي بكر وعمر وابي حنيفه والشافعي فكر كده اما هتخطئ واحدا من هؤلاء قلها كده مثلا قل شيخ ربيع اخطا فيها الدنيا تشهد بينما لو جلست وقلت وابو عمر وابن عمر رضي الله عنه لم يكن على حق في هذه المساله ولا كان ابن عمر على قول مرجوح والقول الساعد هو المرجئه ما مشكله ما مشكله لكن هل يخطئ عالمهم وامامهم ها هذا ما ما يمكن ان يقبلوه من احد وفكر كده تخطئ عالما من هؤلاء بينما لو جلست تخطي الشافعي وتخطب بنت هميه تخطط عنك الدنيا قلت فوا عشبت وتلك اخرى عندي الشفربيه وهي المقال الكاسحه يقول وقتل عثمان كانوا كان من جمله جيش علي وعليه يعلم صحيح ولا يمنع و فقد كانت مساله خلاف بينه وبين من بينه وبين السيد ابي معاويه من جهه وبينه وبين ام المؤمنين عائشه من جهه اخرى لا شيء غريب يضر بهذا المثل فالسقط بذلك قدره او استزق مكانته ان احد وجاء يوم قبل التسبيه طروخان هو كلها قلت له وهذه لعرف هذه عليه ماذا لانه كان كما تقول اما أن يوجع ان يوجع الى الحق بما اقول واما ان يمصر عني بما اقول ثم ضربت له مثلين اثنين النبي عليه الصلاه كان حوله منافقون لا ها على النفاق ولا يعلمون فكيف يعيب بها رجل او يجرح بها او دم بها الشيخ الغراني كان حوله من الطلب ما ليس على ماذا على المنهج حقيقه ومنهم من كانوا اخوان كعبد الدم كعبد الله عجم وكانت له ماذا صحبه قويه بالشيخ الالباني وانحفرت وحشه وجاء بعد ذلك يعتذر للشيخ لكن ما على ماذا على من هجي. الشيربي يظل المثل بهذا لان علي كان في كيشيمن من الخوارج وكان يعلمهم ولم يسلموا وكانت هذه نقطه الخلاف مع ذكر معاويه رضي الله عنه لما جاء رجل ابو مسلم الخولان الخولاني ويقال الخولاني وقال له أنت ا تلك ا انت خير منه يقول لمعاويه خير منه خير من علي يعني قال لا والله ده هو خير مني ولكن عثمان اودي للظلم وانا ابن عمه وولي ايه دمي فليسلمني ماذا قتلت عثمان فعذريش كان يعلم عليك ومع ذلك معاويه نفسه يقول كان خيرا منك كان خيرا منك نعم وقال ايضا شيخ الربيع ابن تيميه وابن القيم لم يبين عقيده النووي لا لم يبين عقيده النووي وانت عرضت كثيرا لاقواله فلم يقم ذلك موذبا لخشيمه يقول لا أن ان تتكلم في فلان ما الذي جعله لا هذا أن. انا اتكلم في فلان هل يلزم كل جالس في موضعك هذا ومكانك هذا أن يتتبع المخطئين وان يتكلم عنهم ويبين اخطاءه ما هو بلاغه ما هو بلاغه قلت لاحدي ما حكم هذا العلم فرعا اللي فرض كفايه يقول تخسيني وانا في كلام النحو وترضى بهذه القسمه وترضى بهذه القسمه تكفيني وانا في علمك علم, علم النحو وترضى بهذه القسمه مني يبقى اذا لن انا مع رجل غير مره اراجعه في مسائل النحو كان تتكلم في فلان طيب هل ابن تيميه وابن القيم كان هذا كلامش حرام يعني هل تكلم في نووي وقد اختار النقل عن ماذا النوم كما هو معلوم قد في كتب الفقهيه الفقهيه ومسائل الفقهي لان النوم كان يعتبر ماذا باب للمذهب الايه الشافعي كان هو اخذ يكون المعتمد عندهم في النقل عن عن المذهب فلماذا يرتبوا لي انا هذا لمبدئ الجودي ما لم يلزم به من شيخ الشير الاسلامي بن سينا هاشم وتتبقى كلمتان اما الاولى من عند الشيخ عبيد جابري وهو يجعل يصنف المبتدع بجعله احد رجلين فإن كان ممن ينفع وعظك ونصحك وارشادك قال هذا ابن هذا ينبغي تقريره بنصحه اما الثاني الذي لا ينفع نصحه هو ارشاده ويحيى شيخ قلبه على الدعوه عداوه وخصومه فامقد يديك ايه منه وهذا عير التقسيم الذي قلت به وذكرت في ذلك مثالين اثنين ذلك فان نفر تنفع معهم ماذا الموعظه ويتجاوبون وحقل من بعضهم ان استجاب فإما انه استجاب فرضح وإما انه استجاب فرجع المهم أن هذا هو الافضل لاحظ ان الشيخ عبيد قدم مثال الايه الرشك والخرب والصحه لنياد الاصل وانما نهجر فرع عليها واخر كلمه بقى وهي كما يقولون كتاب نهج او مسك ختام عند شيخ ابن بس فيقول الشيخ العلامه نقيب رحمه الله طيب هذا تعلم أن اولئك المتشدقين ليسوا من الدعوه ليسوا اولئك لدي فيقول هذا العصر شيخ ابن عصر الرقي والصبر والحكمه وليس عصر الشده وليس عصر الشده هل تراه اخضر من الشيخ النبات هل تراه اخضر من الشيخ النبات ام انه اعطر منه فانقلها اعصر فاجعلها بالسين نائب صوت هذه عشر مقالات هدييه نختم بها هذه الدراسه في هذه القاعده قاعده الجرش والتغليل ضبط لهذه القاعده الذي تكاد تضيع هذه هي تضيع ما بين صراقه الشده وشداد الجهل بها وبضوابطها هي قاعده تضع بين ترقه وماذا وشداد انذار الجهل امر ترقه الشده وليس العكس هو عقر الشده انما هو عقر الرفث والذح والخبر وشكله وهذه موعظه حسن ناس بها يستفيدون او يستفيدون